لفنا من الاعمال ما لا نطيق الصلاه والجهاد والصيام والصدقه وقد انزلت عليك هذه الآية الايه ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في أثرها في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وعفوا عنا. واغفر لنا وارحمنا. مواجه. الآن نبدأ الصلاة <تصفيق> لقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا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 In het Nederlands. In het Nederlands.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 إِذَا زلزلت الْأَرْضُ زلزالها، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره الله أكبر الله Mijn <middels>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 Ik ben Allahu akbar, Allah. Allahu Akbar Allahu Allahu akbar Allah Allahu akbar Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd Allah Allah